شاء الله ولكن اكثرهم لا يعلمون ما كان لياخذ احد في دين الملك الا أن يشاء الله نوفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فَبَدَّ سَرَعَ خُلَّهُ مِنْ قَبْلٍ فَأَسَرَّ غَيْبُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ قَالَ أَتُمْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تصفون